يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَاهَا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سواءٌ عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 29-أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 30-قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين 31-أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون 32-أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 33-فليأتوا بهذا حديث مثله إن كانوا صادقين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 172-سبحان الله عما يشركون 173-وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون 174-فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 175-يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون